الحمد لله الذي جمعنا على هديه وخيره وبركته وكل عام والمسلمون جميعا بخير وفضل من الله كبير هذه ان شاء الله تعالى كلمة حول رمضان شهر الطاعات والخيرات وهو شهر له من الأهمية والافضاليه الكثير والكثير الذي يعرفه المسلمون جميعا لذلك هذه ان شاء الله تعالى تذكره بمناسبة بداية هذا الشهر المبارك نسأل الله أن يتقبل صيامنا وقيامنا وطاعاتنا في هذا الشهر المبارك الفاضل هل السود واضح إن شاء الله طيب. فأحبكت أن أتكلم ببعض ما قد سطرف سلفنا الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى فاقتبست بعض الكلمات من كلام الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى رسالة له بعنوان رمضان شهر القرآن وتكلم في هذه الرسالة عن فضل القرآن في هذا الشهر خاصة وما يجب على الناس من التزامهم بتدبره وقراءته والسير عليه في هذا الشهر المتارك لأنه شهر القرآن أنزل القرآن فيه كما قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فهذا الشهر له ينفرد بها عن باقي الأشفر وهو أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن فيه أي ابتدئ فيه بنزول القرآن لأننا نعلم أن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقرب من 23 سنة وكما بين أهل العلم أن أول ما أنزل من القرآن أنزل في هذا الشهر المبارك ومنهم من قال بأنه أنزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في هذا الشهر وفي ليلة القدر خاصة لذلك قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ففي هذا الشهر المبارك ليلة هي خير من ألف شهر وعلى الناس أن تجتهد في هذا الشهر لتصيب هذا اليوم ويفرح به ويأخذ مما أعطاهم الله من فضله ليفوز بنعيمه وبركاته ولا شك أن تلاوة القرآن الكريم رمضان وغيره يجب على كل مسلم ان يكون له حظا من قراءة القرآن وتدبره فما بالنا بشهر القرآن يجب على الناس ان تهتم بهذا جيدا تلاوة وتدبرا ونظرا في كل وقت وهذا كان حال سلفنا رضوان الله عليهم جميعا وغل بينا الشيخ الحافظ ابن رجب رحمه الله بعد ان سرب بعضا مما يستشهد به من حال السلف رضوان الله عليهم في رمضان وقراءتهم للقرآن قال رحمه الله أنواع المجاهدة في رمضان هل السورة واضح؟ رحمه الله أنواع المجاهدة في رمضان فقال واعلم أن المؤمن يجتمع له في رمضان جهادان لنفسه جهاد بالنهار على الصيام وجهاد بالليل على القيام فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما ووفى وفي, وفي أجراه بغير حساب قد بينا الحافظ رحمه الله بقوله هذا أن الصائم عندما يحل عليه شهر رمضان يأتي ليجاهد فله أن يستعد لهذا الجهاد وهو جهاد بالليل والنهار جهاد بالنهار على الصيام وجهاد بالليل على القيام وكان حال السلس رحمهم رحمهم الله هذا يصومون بالنهار ويقومون بالليل لا يملون وانما يفرحون فكان نهارهم طاعه لله عز وجل في رمضان وغير رمضان ولكن كان يزيد هذا الامر في رمضان كانت الطاعات تزيد في رمضان وهذا لا نظن انهم كانوا يتساهلون في العبادات في غير رمضان وانما عباداتهم كان لها شأن في غير رمضان فما بالك عندما يدخلون رمضان كان الثلث رضوان الله عليهم يصومون بالنهار صياما صحيحا كما عرفناه جميعنا من الامساك عن الطعام والشراب والشهوات من الفجر الى المغرب او من طلوع الشمس الى زوالها وهذا الصيام طاعة وقد بيّن الله تبارك وتعالى أن أجر الصيام غير أجر أي فريضة أخرى كما قال تبارك وتعالى في الحديث القلسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به لأنه عبادة غيبية لا يعلمها غير الله يسير الرجل بجانبك فلا يعلم عنك شيئا إذا كنت صائما أم لا هذا بخلاف جميع العبادات الأخرى من الصيام والزكاة والحج إذا صليت فربما تصلي رياء لأن فلانا ينظر إليك أما إذا صمت فأنت تصوم لله لا يطلع عليك إلا الله عز وجل وقد بينا النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم عن أبي فريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا وفر له ما تقدم من ذنبه فهذا فيه بشرى عظيمة لتحقيق الصيام الصحيح الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الإمثاك عن الشراب والطعام والشهوات والغيبة والنميمة وكل الأفعال التي تشين المؤمن وتسوه وتضر به وتوقعه الذي يحقق الصيام الصحيح بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يغفر له ما تقدم من ذنبه فمن منا لا يريد أن يغفر له والله غفور رحيم لذلك بيّن الحافظ رحمه الله أن هذا جهاد الصيام جهاد أنت تحرم من المذاح من الأكل والشرب والشهوة الرجل ينّع عن مجانبة امرأته في نهار رمضان وأيضا يمنع عن الأكل والشرب هذه من المباحات التي أباحها الله تبارك وتعالى لنا فصبر على هذا فيه شيء من المشقة والتحمل إذن هذا جهاد تجاهد نفسك على أن تتحمل هذا الأمر طاعة لله عز وجل لأن الله عز وجل أمرك بالصيام ففي نهار رمضان الناس يصومون ولا بد أن يتخلق المؤمن بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيامه فيوقع نفسه في الظلم وفي الأفعال التي تنقص من صومه وقال الحافظ رحمه الله وجهاد بالليل على القيام جهاد بالنهار في الصيام وجهاد بالليل في القيام وهو قيام الليل في صلاة وفي طلب للعلم وفي غير ذلك من الأمور التي يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى ومعروف في رمضان من صلاة التهجد والتراويح ليلا بعد ان يصلي المؤمن العشاء يبدأ في صلاة التراويح وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وابهرها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه هذا الجهاد على تحمل القيام لله تبارك وتعالى ليلا يزيد الطاعة ونتقرب الى الله عز وجل به في جعل هذا الامر في قراءة القرآن ومعرفة أن هذا الأمر لله عز وجل وحده لذلك وصف بجهاد وبينا الحافظ رحمه الله أن الذي يجمع بين هذين الجهادين ويفي بحقوقهما ويأتي بهما على الوجه المطلوب متابعا فيه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يوفى أجره بغير حساب يوفى أجره بغير حساب ثم قال قال كعب ينادي يوم القيامة منادن إن كل حارث يعطى بحرثه ويزاد غير أهل القرآن والصيام يعطون أجورهم بغير حساب ويشفعان له أيضا عند الله عز وجل كما في المسند عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان وصحهاه العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى إذن هذا الأمر يبينه الحافظ رحمه الله بهذا الأثر أن الصيام يشفع لصاحبه والقرآن يشفع لصاحبه أيضا ففي رمضان صيام بالنهار, بالنهار وقيام بالليل يتل العبد فيه القرآن يأتيان يوم القيامة يشفعان فيه وهذا خير وشضل من الله كبير أن وشر لنا وهبانا إلى هذا الأمر لنفوز بالمقام العالي ويغفر لنا من ذنوبنا وهذا ليس لغير المسلمين فالذي يزيد في طاعاته في نهار رمضان بالصيام وقراءة القرآن والبعد عن النميمة والبعد عن منتقصات الثواب هذا يصلح ويأتي الصيام والقرآن يشفعان له ثم قال الحافظ رحمه الله فالصيام يشفع لمن منع الطعام والشهوات, والشهوات المحرمة كلها سواء كان تحريمها يختص بالصيام كشهوة الطعام والشراب والنكاح ومقدماتها أو لا يختص به كشهوة فضول الكلام المحرم والنظر المحرم والسماع المحرم والكسب المحرم فإذا منعه الصيام من هذه المحرمات كلها فإنه يشفع له عند الله يوم القيامة ويقول يا رب منعته شهواته فشفعني فيه فهذا لمن حفظ صيامه ومنعه من شهواته فهذا شرط يبين في الحافظ رحمه الله في أننا عندما نريد أن يكون الصيام شفيعا لنا نأتي بواجهاته ونأتي بما كان عليه السلف رضوان الله عليه في فعلهم هذا الصيام ولا نأتي بشهوات أو بذنوب صغيرة أو كبيرة أو بكلام محرم أو بنظر محرم أو بسماع محرم أو بكسب محرم أو غير ذلك فإذا منعت نفسك عن هذا كله وأنت صائم فيأتي الصيام ويقول منعته كذا وكذا فيشفع فيك فيشفع فيك ثم قال رحمه الله فأما من ضيع صيامه ولم يمنعه مما حرمه الله عليه فإنه جدير أن يضرب به وجه صاحبه ويقول له ضيعك الله كما ضيعتني كما ورد مثل ذلك في الصلاة فالصيام يأتي للذي ضيعه يدعي عليه يدعو عليه ويقول ضيعك الله كما ضيعتني هذا خطير لمن لا كان لفق قلب ويسمع جيدا ان يفرط في حق الله عز وجل هل استفدت واضح؟ عليه أن يأتي بصيام صحيح متابعا فيه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والكلام عن الطاعات في رمضان وفضله كبير جدا ولكن كما قلت هذه كلمة تذكيرية لها لكم أسأل الله أن ينفع بها وأحسب ذلك ان شاء الله تعالى قياما لله عز وجل فالقيام يدخل فيه الصلاة وطلب العلم لله عز وجل وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من قام رمضان ايمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه فنسأل الله ان يغفر لنا وان يتقبل منا انه تعالى ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين وشكر الله لكم حسن استماعكم وفارق الله فيكم والقائمين على هذه الغرفة المباركة الطيبة والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستعفرك وأتعفت إليك وصلى الله وسلم وفارق على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإياكم ونفع الله فيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته